فكره مش ممكن كل ناسى يا ما يا فكره مش ممكن يا سيدي انظر لي المحني عايزك تفرد ضهر المحني وتفرد له ضهره المحني والمس بايديك قلبي ال كل الشوق زارع مش شوق جاني وبقيت على نفسي أنا الجاني اغفرني بخيرك وجودك قليني ما شكش جهودك حقق لي كلامك ووعودك اغفر انا أنا الخاطل عاصي اغفر أنا الخاطل عاصي مش ممكن أكون ناسي تصيبك تبني خلاصي We'll